الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عما يتيسر من الهدايات الداخلة تحت قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهذه أوصاف للمتقين الذين يكون القرآن هدى لهم فهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب والإيمان بالغيب هنا يحتمل أن يكون بمعنى التصديق والإذعان والإقرار والانقياد لكل ما كان من الغيب إذ يدخل فيه الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويدخل فيه الايمان بالملائكة، ويدخل فيه الإيمان بالكتب، ويدخل فيه الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به، مما لا يتوصل الناس إليه بعقولهم ومداركهم أو لا يتوصلون إلى تفاصيله فذلك يكون الواجب فيه الإذعان والإيمان والتسليم والتصديق لكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به فما كل شيء تدركه الحواس وما كل شيء تصل إليه العقول فإن هذه العقول المدارك محدودة وإنما يتلقى ذلك من قبل الوحي فخبر الجنة والنار وما أعد الله تبارك وتعالى فيهما والقيامة والحساب والجزاء إلى غير ذلك الغيب المطلق ما يكون في غد أذى من الغيوب فما أخبر الله عز وجل عنه مما يكون. في المستقبل متى تكون الساعة متى أذى كله نؤمن به ونصدق بكل ما أخبر الله عنه وكذلك الغيوب الماضية مما أخبر الله وقص كما سمعتم في هذه الآيات الكريمة من سورة الكهف خبر هؤلاء الفتية الذين قص الله خبرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا سائر الأخبار والقصص فيما قص الله من أخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأقوامهم إلى غير ذلك من الأمور والغيوب الماضية فهذه كلها نؤمن بها ونصدق هذه الأخبار تصديقا جازما لا يتطرق إليه شك ويحتمل أن يكون المراد بقوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب يعني أنهم إذا كانوا في حال الخلوة غابوا عن الأنظار يكونون على حال من الاستقامة وحفظ حدود الله تبارك وتعالى يؤمنون بالغيب يعني ليسوا كالمنافقين يؤمنون بالعلانية ولكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وذلك كما قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب فهذه الآية من سورة قاف قطعا هي في هذا المعنى من خشي الرحمن بالغيب إذا غاب عن الأنظار فإنه يكون حافظا لحدود الله عز وجل مراقبا له وهذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه ويزجره عما لا يحل فلا يكون حاله إذا خلى بحدود الله ومحارمه انتهكها أما آية البقرة فإنها تحتمل المعنيين وإن كان ظاهر السياق إنما هو في المعنى الأول الذين يؤمنون بالغيب فيدخل فيه الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بما يجب الإيمان به مما ذكرته آنفا ولكن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة وغير ممتنع والله أعلم أن تحمل الآية على المعنيين لكن لو أردنا الترجيح فإنها تكون في المعنى الأول وهو الذي عليه عامة أهل العلم لكن لما ذكر الله تبارك وتعالى شاهد المعنى الثاني من خشي الرحمن بالغيب فدل على أن هذا من الأوصاف المعتبرة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من هؤلاء؟ هؤلاء هم أهل التوبة المتكررة الأواب الرجاع الحفيظ الذي يحفظ حدود الله فيقوم بما أوجب الله عز وجل عليه وهو أيضا حافظ لحدود الله فيجانب مساخطه وما حرم عليه فلا يكون قائما بالطاعات والواجبات إذا كان مع الناس وبحضرتهم ومجانبا لمساخط الله إذا كان في حال جلوه أما إذا خل ضيع أمر الله وارتكب نهيه هذا لا يكون لأهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب وهذا الإيمان بالغيب أيها الأحبة هو الحد الذي يتميز به أهل الإيمان أهل الاقرار والانقياد والإذعان هؤلاء يؤمنون بالغيب ولا يقفون عند حدود العالم المادي المشاهد المحسوس هذه العقول ماذا عسى أن تدرك وإلى أي حد يمكن أن تصل انظروا أيها الأحبة في مثل هذه الأوقات لو أن أحدا قبل نحو عشرين سنة يحمل الجهاز المحمول ويتحدث يقول لا يوجد إرسال لا يوجد شبكة جاءت الشبكة يوجد هنا نت لعد الناس ذلك من قبيل التخليط فيقول لا نرى شبكة ولا نرى إرسالا ولا نرى شيئا يتحدث عن ماذا نقول هناك اشياء غير محسوسة فنحن لا نرى هذه الأمور لكن نحن نرى آثارها ونشعر بها ومن ثم فإننا لا نشك فيها طرفة عين فما كل ما لا نشاهده ويغيب عن الحواس يكون منفيا ومعدوما هناك أشياء كثيرة نحن لا ندرك حقيقتها ولكنها النفس التي بين جوانح الإنسان الروح التي تعمر البدن ما حقيقتها؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الذي عليه الجمهور في تفسير هذه الآية عامة أهل العلم سلفا وخلفا الروح من أمر ربي أنها من أمور الغيب لا مجال للعقول بإدراكها مع أنها قضية لا نشاهدها نرى هذا الإنسان الذي يضحك ويتحدث ويفكر ويمرح ويحزن ويفرح يذهب ويجيء فإذا فارقت الروح الجسد في لحظة تحول إلى جماد ما الذي حدث؟ أين هذه الروح؟ لم نشاهدها تخرج ولو فتشت في جسد هذا الإنسان تبحث عن روحه فإنك لن تجد شيئاً تحسه فالماديون لا يؤمنون بالغيب وأهل الإيمان يؤمنون بالغيب فهذا حد وفارق أساس بين المؤمنين وغير المؤمنين وهناك طوائف أرادوا أن يتوسط بين أهل الإيمان وهؤلاء من أهل المادة إما بقصد تقريب حقائق الدين إلى هؤلاء الكفار وإما ان يكون ذلك للوثة عند هؤلاء تجعلهم قد لا يذعنون ولا يسلمون بما لا مجال لإدراكه في معاييرهم المزعومة الداخلة تحت. الحس والتجربة فيؤولون الحقائق الغيبية الملائكة الجن الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها الطير الأبابيل المعجزات كل ذلك يجترئون عليه ويحرفونه تحريفا مؤداه الإنكار والنفي والتكذيب هذا لا يجوز بحال من الأحوال ولذلك لاحظوا أنه ذكر هذه الصفة أول ما ذكر في صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب أول قضية ولذلك ينبغي أن يكون هذا هو الأساس والمنطلق قبل هناك شات التفصيلات أن يكون الإنسان متحققا بهذا الإيمان وليس للعقل أن يكون حاكما على هذه الأمور فيقول إن عقلي لا يدرك هذه الأشياء ولا يصل إليها وما مقدار هذا العقل وما الذي يمكن أن يصل إليه هذا العقل في أشياء نوقن بها ونعلمها نعلم أن الكرة الأرضية على هيئة الكره وأنها كما هو معلوم وأن من الناس من يكون في أسفلها ومنهم من يكون في اعلاها وقد نكون نحن الآن في هذه اللحظة في أسفلها طيب هؤلاء الذين يكونون في أسفلها مقتضى النظر العقلي في بادي الرأي أنه يكون مقلوبا وأن كل شيء ينطرح ويسقط ولا تقل الجاذبية فالناس لا يرون أنفسهم تكون وتصير رؤوسهم إلى أسفل مع كون أرجلهم إلى الأعلى فهل تستطيع أن تفسر هذه القضية بما يقنع الناس ويدركونه ادراكا قريبا إلى أفهامهم كيف يكون هذا الناس في أسفل الأرض في أسفل الكرة الأرضية وهم يرون أنفسهم في ما معنى هذه القضية مدركة لدى الناس من جهة العلم يعني أنهم يعلمون بذلك لكن كيف يكون ذلك بالنسبة إليهم متصورا فهناك أشياء نحن قد لا نتصورها وأنقف دونها فالعقل ما يدرك كثيرا من الأشياء التي يقر بها الإنسان ولا يشك فيها فأخبار الله وأخباره رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أولى بالتصديق من اخبار غيرهم من أصحاب العلوم المتنوعة لأن هذا خبر من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء الخبير الذي يعلم الخفايا خفايا الأمور إذا أيها الأحبة قضية الإيمان بالغيب هي قضية أساسية قضية أساسية ولا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بالغيب لا يمكن وإنما يكون الوحي من قبيل الغيب ويكون أيضا الإيمان بكثير من هذه الحقائق التي جاء بها الوحي إنما هو من قبيل الغيب فهذا الإيمان بالغيب أيها الأحبة هو مفترق الطرق الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات هؤلاء في الواقع يدركون بعد ذلك أن هذا الحس يخطئ أيضا فهو يرى الأشياء على غير حقيقتها يرى النجم من بعيد صغيرا غائرا ويرى الإنسان على هيئة الشجرة ويرى العصا في الماء منكسرة ويرى السراب يحسبه ماءا وليس كذلك فالبصر يحصل له من الخداع وكذلك السائر الحواس يتوهم سماع أشياء وأصوات قد لا يكون الأمر كما سمع وقل مثل ذلك في بقية حواسه فالحس يخطئ كما أن العقل يخطئ ولا ادل على ذلك من كون هؤلاء أصحاب العقول الذين يزعمون أنهم أصحاب مقاييس عقلية كما ذكرنا في الليلة الماضية أنهم اختلفوا غاية الاختلاف فلو كانوا يرجعون إلى شيء يصح الاعتماد عليه في هذه الأبواب لما وقع بينهم هذا الاختلاف والتراشق والتكفير كل طائفة تكفر الأخرى والمعتزلة فرق والمتكلمون على مختلف أصنافهم هم على فرق كثيرة يختلفون والأشاعر مدارس وهكذا فأين هذه العقول؟ أين هذه العقول وأين أولئك الذين يزعمون أنهم أصحاب يقينيات ثم أيضا هذا الايمان بالغيب أيها الأحبة هو حظ القلب تسليم الانقياد ثم ذكر إقامة الصلاة فهذه حظ النفس والبدن ثم ذكر الإنفاق ومما رزقناهم ينفقون فهذا حظ المال فجاء ذلك مرتبا بهذه الطريقة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لاحظوا هنا في الصلاة كما ذكرت في ليلة مضت إذا ذكرها ذكر معها الإقامة ما قال في موضع واحد الذين يؤدون الصلاة إنما يقيمون, يقيمون الصلاة إقامة الصلاة أن يأتي بها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها بخشوعها حضور القلب فيها فهذا وصف لهؤلاء كما ذكرنا في مناسبة سبقت وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قلنا إن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فالحكم تنهى عن الفحشاء والمنكر والوصف الإقامة فبقدر إقامتها يكون أثرها من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا ضعفت هذه الإقامة ووقع الإخلال بها حصل بعد ذلك الضعف في اثار هذه الصلاة لاحظوا هنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ذكر الصلاة بعد الإيمان بالغيب فهي أهم المهمات هي الركن الأول بعد الشهادتين ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فحينما ذكر هذا في صفة المتقين هدى للمتقين الذين يهتدون بالقرآن فالذي لا يؤمن بالغيب ويقول أحاكم هذه النصوص إلى رأسي أو إلى عقلي أو إلى دماغي أو إلى ما شاء من العبارات وأين توهم عقله في أي ناحية من جسده فمثل هذا في واقع الأمر لم يحقق الإيمان بالغيب ولذلك هؤلاء لا ينتفعون بالقرآن الانتفاع المطلوب تجد هؤلاء يبحثون عن تغريدات وكلمات وكتب مترجمة قال فلان وقال موريس وقال جورج قالت ميري هذا الذي يتناقلونه ويجدون فيه لربما شيئا من الترفع والتعاظم حينما ينقلون ويستشهدون بعبارات مثل هؤلاء. أما إذا نظرت إلى حالهم مع القرآن فكما ذكرنا في حال كثير من المتكلمين وبعدهم عن الوحي وجهلهم به ذاك الذي يقرأ المص يريد أن يقرأ الإفلام ميم صاد على كل حال ذكر إقام الصلاة فالذي لا يصلي عفيف الجبهة مثل هذا لا يكون القرآن هدى له لا ينتفع به وبعيد عن القرآن لربما إذا كان يصوم ويصلي في رمضان ذهب يبحث هنا وهناك أو يأتي إلى مطوع المسجد كما يقولون ويقول له أريد أن أخذ هذا المصحف لأقرأ فيه لا ليس عنده مصحف اصلا هذا يعيش بعيدا عن القرآن حياته بعيدة عن القرآن وإذا جاء رمضان بحث عن مصحف يريد أن يتعبد باعتبار أنه كتاب مقدس يؤجر الإنسان على قراءته أما أنه منهج حياة فهؤلاء قد لا يدركون هذا ولا يتصورون وليس الواحد منهم بحاجة بعد ذلك إلى أن يتدبره وان ينظر فيه من أجل أن يعيش على هذا النهج ويستنير بهذا النور هذا كتاب نزل في مرحلة في نظرهم انقضت وعلى قوم كانوا يعيشون في أوضاع معيشية بسيطة أما تعقيدات الحياة في مثل هذه الأوقات، فإن القرآن لا تعلق له بها. آ يتصور هؤلاء. فمثل هؤلاء لا يهتدون بالقرآن. هذا الإنسان الذي لا يصلي لا يهتدي ولا ينتفع بالقرآن ويقيمون الصلاة. يقيمها. ودل على ذلك على. هد للمتقين الذين. فبقدر إيمانه بالغيب ينتفع بالقرآن. بقدر إقامته للصلاة ينتفع بالقرآن حتى نعرف من أين نؤتى وكيف نصل أيضا لمن أراد الوصول إقامة الصلاة هذا الإنسان الذي يحافظ عليها ويأتي بها كما أمر الله تبارك وتعالى مستوفيا لما ذكر مثل هذا ينتفع كثيرا بالقرآن, ينتفع كثيراً بالقرآن ويكون القرآن حياة له ومما رزقناهم ينفقون جاء بمن الدالة على التبعيض لأن ما كل ما عند الإنسان من مال ومطالب ان ينفقه وإنما ينفق بعضه هذه النفقه بعضهم حملها على النفقة الواجبة من الزكاة ومن النفقات الواجبة على الزوجات والأولاد ومن يجب عليه الإنفاق عليه من قرابته ونحو ذلك وبعض أهل العلم قال إن الله أطلق ذلك فحذف المتعلق فيدخل فيه النفقات الواجبة بأنواعها ويدخل فيه النفقات المستحبه وهذا أقرب والله أعلم وكأن الذي حمل الأولين على المعنى الذي قالوه من أن ذلك في الواجبات أن الله يقرن بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كثيرا فقالوا هذا يلحق بنظائره وليس هذا موضع تفسير ولكن الله حينما أطلق هذا كان المعنى فيه والله أعلم أوسع فهذا مقام ثناء على هؤلاء ثم ذكره لاحظوا بعد إقام الصلاة وايضا بعد الإيمان بالغيب فهؤلاء الذين ينفقون مما رزقهم الله تبارك وتعالى لأنهم يؤمنون بالغيب الذي يؤمن بالغيب يعلم أنها مخلوفة عن النفقة وأن العوض يأتي بعدها مباشرة وأن الأجر يكون مدخرا في الآخرة وأنها مضاعفة فالله يعيدنا مغفرة منه ورحمة ويعدنا الخلف والعوض فهو يخلفه والشيطان بمقابل ذلك يعيدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء فهذه وعود الله وهذا وعد الشيطان فمن ضعف يقينه وإيمانه بالغيب أولئك الذين لا تتجاوز أنظارهم آنافهم نظر قصير يريد النقد للنسيئة يريد الشيء العاجل لا يريد شيئا مدخرا عند الله تبارك وتعالى فهذا إذا أراد أن يخرج الريال يعلق بيده يعلق يعني الآخذ لربما يحاول أن يستخرجه فهو ملتصق بيده لشدة حرصه عليه فإذا أراد أن يتصدق بدأ يبحث عن الفئات الأقل في جيبه أو في محفظته من أجل أن يتصدق بها لكن لو كان ذلك في طمع من الدنيا في مساهمات أو غير ذلك لذهب يقترض، ولربما باع سيارته أو باع بيته من أجل أن يضع ذلك في مساهمة لربما لا يربح منها شيئا بل لربما يخسر ويذهب المال أما الضمان من الله تبارك وتعالى كمثال حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء من الذي يعطي إلى سبع مئة؟ من؟ في المساهمات وتجارات لا يوجد أحد ولو يوجد أحد يفعل هذا لباع الناس ثيابهم لباع الناس ثيابهم من أجل الدخول في مثل هذه المساهمات والتجارات أختم بهذه الجزئية أيها الأحبة الاقتران الكثير في القرآن بين إقام الصلاة والإنفاق أو إقام الصلاة والزكاة، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، والعلماء رحمهم الله ذكروا لذلك أجوبة متعدده فمن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم أن الصلاة صلة بين العبد وربه، والزكاة والنفقه إحسان إلى المخلوقين. وسعادة العبد دائرة بين الأمرين حسن الصلة بالله والإحسان إلى المخلوقين هذا مدار السعادة ولذلك أقول أيها الأحبة ما رأيت أسرع في السعادة وزوال الغم من الإحسان إلى الناس بأنواعه الإحسان المباشر الذي تتولاه بنفسك إذا وجدت ضيقا فاذهب وابحث عن محتاج ولو أعطيته شيئا يسيرا ستجد الأثر المباشر هناك معالجات بعيدة المدى صلاح الحال مع الله عز وجل الاقبال على القرآن كثرة الذكر هذه أثارها بعيدة وتحتاج إلى مجاهدات وصبر حتى ترتاض النفس لكن هناك أشياء سريعة لحظية اذهب وابحث عن محتاج واعطه اذهب إلى أسرة فقيرة وقدم لهم واشتر لهم ما يحتاجون إليه قل تفضلوا ولا يعرفونك ولا يرعون من أنت وستجد الأثر البالغ في السعادة الغامرة بل في أقل الأشياء إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يفسح في الرزق وفي الصدر وفي القبر ويفسح لكم في الأجر فيجد الإنسان راحة إذا احسن إلى الآخرين وإذا لم يفعل وجد ضيقا وحرجا في نفسه فالنفس تقعد الإنسان أحيانا عن مثل هذه المقامات فهنا ذكر ما يكون عليه مدار السعادة من الصلة بالله والإحسان إلى المخلوقين هذا وجه الوجه الآخر هو أن الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة هي رأس العبادات المالية فالعبادات إما مالية وإما بدنية على خلاف في المركب هل الحج مركب منهما؟ لكن الأصل أنها عبادات إما مالية وإما بدنية هذا الأصل فهذه العبادات المالية رأسها الزكاة والعبادات البدنية رأسها الصلاة فذكر رأس هذه ورأس هذه وما دون ذلك يلحق به فيكون ذلك إشارة, إشارة إليه والله تعالى أعلم وهكذا قول بن قال بأن الزكاة هي طهرة للمال والصلاة طهرة للنفس والبدن فيجمع بين الطهارتين والله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح فيحتاج إلى تطهير هذا المال يحتاج إلى تطهير هذه النفس وهكذا قول من قال بأن الصلاة شكر لنعمة البدن والزكاة شكر لنعمة المال باعتبار أن الصلاة هي عبادة بدنية ولهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقرن الله بين الصلاه والزكاه تاره وهي الاحسان الى الخلق وبينهما وبين الصبر تاره ولا بد من الثلاثه الصلاه والزكاه والصبر يقول لا تقوم مصلحه المؤمنين الا بذلك في صلاح نفوسهم واصلاح غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنه والمحنه فالحاجه الى ذلك تكون اشد حرص على هذه الصلاة والزكاة والصبر على كل ما يجب الصبر عليه الصبر على طاعة الله الصبر على إخراج الزكاة والنفقات ماذا قال الله عز وجل في مدح المنفقين قال وتثبيتا من أنفسهم قد تكلمنا على هذا وما يحتمله من المعنى في الكلام على الأمثال في القرآن ومن المعاني القريبة له تثبيتا من أنفسهم أن النفس يحصل لها اضطراب عند الصدقة يبدأ الإنسان يراجع حسابات قبل أن يتصدق تبدأ نفسه تتردد فيحتاج إلى أن يثبت في مثل هذا المقام والمقصود أن الصلاة كما يقول ابن كثير رحمه الله هي حق الله وعبادته وهي مشتمله على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله علل ذلك يعني هذا الاقتران بكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية وبهما يوزن الإيمان ويعرف مع ما صاحبه من الإيقان هذا ما يتعلق بهذا القدر نكمل ان شاء الله تعالى باقي الفوائد في الليلة الآتية أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وان يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله لنبي وصحبه